لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واضد هو دون من ورسولا ولو كانوا آباءهم ولو كانوا ودائك تتكتم في قومي من ايمان وايابه بوعم ان وان يدخلهم جن تَكْذِبُ اِذِ رِيبٌ تَحَنَّنَ أَنَّهُ قَالِدِينَا فِيهَا وَضَيَّ اللهُ عَنْهُ وَالرَّبُّ أُولَئِكَ عِذْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ عِذْبَ اللَّهِ